Fusszir szádra, jemila. Innem yaronho, bágydó, onraho, quribá. Yoma tekun a szemá, kelmohli, tekun a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 الذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون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 إنهم إلى نصيب يفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون